بسم الله والحمد لله صلاة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه قراءة بمثل الغاية والتفريد للقاضي أبي شجاع رحمه الله كتاب الحج قال رحمه الله وسنم الحج تبع الإفراد وهو تقديم الحج على العمرة والتلبية وطواف القدوم والمذيث بين الثالثة وركعة والمريض بمناء وطواف الوداء نعم أكبر ويتجرد عند الإسرام ويلبت إذارا ولداء حديظين نعم قال أبو الشجاعر رحمه الله تعالى وسلم الحج سبع الإسراج سبق بيان عن أنواع أن أنواع نسوك ثلاثة التمتع والقران والإفراد وأبو شجاع رحمه الله يختار أن أفضل هذه الأنساك هو الإفراد لذلك قال وسن الحج سبع الإفراد يعني حج اولا في سفرة ثم بعد ذلك يعتب أو ولا يجمع بين الحج والأمراء والصواب إن شاء الله أن أفضل الأنساك هي التمتع والقول بأن الإطراض أفضل هو قول أبي بكر وعمر وعثمان ولفاء ومع ذلك هل أحد يغضب لو قلنا أن أفضل أن تكون متأ ثلاثا لاختيار أبي بكر وعمر وعثمان لا الحمد لله تربيت لنا تعظيم الجليل وعندنا الدليل وهو قوله عليه, قول عليه الصلاة والسلام لولا أن سقت الهدي لأحللت وجعلتها عمره وقول عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من أمري ما لا لأحللت وزعلتها همرا لأن الرصم الحج قارنا لماذا حج قارنا ولم يتمتك سائر الصعابة لأنه ساق الهدي من المدينة والمقرن أحد رجليه رجل ساق الهدي من بلده وهذا ليس له إلا الكران ورجل نوى الكران ولكنه لم يسق الهدي فهذا له أن يتمتع مانًا يطّف طواف أطّي ما لم يطّف طواف أو في عمرة أو نعم يبقى إذا يبقى إذا طاف الطواف أم لا قبل ذلك له أن يخلبها إلى إلى عمرة لو أن يخلبها, يخلبها عمرة والإفراد يأتي بحج بحجة في سفر في سفرة وعمرة في سفرة وأبو بكر وعمر الرثمان رضي الله عنهم جميعا إنما قالوا ذلك لماذا حتى لا يكون البيت مهجورا يوما ما يأتي الناس بتجارتهم ولا يهجروا التعب والطواف إليه هذا اجتهاد منه رضي الله عنه ولكن هل يقبل اجتهاده مع حديث الرسول لا وهذا هو الذي قال فيه البطل ابن عباس رضي الله عنه لله بره ليتربّع على تعظيم الدليل وارتفع النبي خلفه، رباه على على تعظيم النص، أما قال بعض الناس إن أبي بكر وعمر وعثمان يقولون إن الإثم أضل، قال ولكن الله يقول لولا أن سقط الهاتف، قال ولكن أبو بكر وعمر وعثمان يقولون لا يوشك يعني يقترب أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر أين هذا ده نحن اليوم بلحج بقول النصارى النصارى قال نفسح تجون بأقواله وصارت عبارتنا الحزية العدالة الديمقراطية بمرجعية إسلامية إذاني ديمقراطية يعني حكم الاغلائي البرنامج يعني حسب الاغلائي حكم الشعب للشعب إسلامي. بمرجعية اسلامية يعني كفرية إسلامي. بمرجعية اسلامية مم. كيف يجتمع النقيمات يعني لما نقول لك فلان رابح شفته آه كان عامل ايه تقول لي كان جايم وقف زي جاي جايم وقف مم. مم. مم. هو جايم مم. مم. جايم جاعد جايم وهو يا جايم يا جايم ستحكم في نفس الوقت وقاعد في نفس الوقت لأنه إذا كان رابح وخارين من الجن وعكهم واقف وعكهم جاعد إذا كان رابح من الانس بس جايم واضح في نفس الوقت لا يمكن واحد أو ميت حي فالجرع بين الأخير دعين مستعين دعين في و <تصفيق> وابن عمر أيضا قال ولكن أَبَاكَ يقول أَنَّ الْإِقْرَالَ أَضْضِحِ قال وَلَكِنِّي سمعت رسول الله قال الله يقول لولا أني سُقْتُ الْحَجْفِ خلاطٍ تحت وما لي وما لي قول أبي أبي ذكر الرسول خلاطٍ تحت ما في كلام بعد قوله عليه الصلاة والسلام ويقول من أبوك أبوك نفسه عمر بخطاء الخليفة الراشد لا قيمة لقوله إذا قال لا قيمة له أبدا إذا قال فقول الرسول أيها السلام قال والتلبية التلبية هي قول لبيك اللهم لبيك والتلبية سنة عند جميع العلماء وأفضل التلبية هي تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك وكان ابن عمر يقول لبيك إله الحق لبيك لبيك ذل المعالي وكان النبي عليه الصلاة والسلام كان ابن عمر يلبي في ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يسمعه وهذه على أن باب التلبيع واسف كباب التعذية وكباب التهنئة بالعيدين واسف الأمر في السعادة لا تضيق على الناس لأن الرسول صنع ابن عمر ولم ينكر عليه ولكنه لتجمت تلبيتها. إذن أفضل التلبيه هي تلبيته. وهل نقول نجمع بين تلبية ابن عمر ولا وتلبية الرسول؟ ولا نقول نجمع بين إقرار الرسول ابن عمر وقوله هو الأخير. الأخير ليس لنا ليس من العدل أن تقول نجمع بين قول أبي بكر وقول الرسول لا عند التعارض لا. لا جمل خلاص إذا خالف قول أبي بكر قول الرسول خلاص نرد له لا نقبله قولا واحد لكن الرسول هنا نقول الرسول هنا أقردنا أمر وكذلك في قصة في عيد البخاري في غير رمضان لما جعلوا الناس نتحدث عن الصدق أحتاج بعض من يقول لك إحنا نقبل الحق من أي متن والروح القدس عنده ليأخذ الرسول قبل الحق من أبي بكر ibu hariera قبل الحقق..أهه تعلم من الشيطان تقول لي مطرفش يتعلم من الشيطان في نواقع في ذلك او مرتبع تعلم من الشيطان في اكثر من الشيطان نقول لا ليه قد اختارف للتلاع انما ابو hariera تعلم من من الشيطان ولا من اقرار الرسول للشيطان من الرسول للشيطان ولا يوشان تكلم سنه قدام ورانا يا جماعه الله عز هو تعلم من اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لقول الشيطان الرسول اقر قال صدقك وهو كذب هذا هو الدليل والتلبية لبيك اللهم لبيك لبيك يعني استجابة مره بعد مره وكان الصحابة كما من عمر رضي الله عنهما يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبحى أصواتهم حتى تبحى أصواتهم فمن السنة رفع الصوت بالتلبية ومن البدع الاجتماع على الذكر كالتلبية ولكن لو اختلطوا الأصوات مصادفة فهذا جاء كذلك الذكر أيام العيدين الله أكبر الله أكبر لا الله الله لا جاء الجمع, الجمع الناس على هذا بدعة ولكن لو أنهم يكبرون واجتمعت الأصوات مصالفة دون قصد هل هذا بدعة لا ليس بدعة أنه عن غير قصد يبقى إذا أحل الإنسان بالحجر قال لبيك الله وحينما يقول لبيك عمرة عن فنان هل هذا جهر بالنية أم جهر بالتلبية جهر بالتلبية بعض الناس يحتاج بالآلة على جواز جهر بالنية في الصلاة والصوم والزكاية وإنما هذا جهر بالتلبية وليس جهرا بالنية ومثله عند النتكة حينما يقول الله من هذه الثبيعة عن فلان واحد في الأضحية هذا جهر بالنسك وليس جهرا بالنية على قول المحققين الأهلين لا حسنا الجارة بالتلبية أنا هذا الرجل سلم رجل النساء النساء سبحانه يقول لبيك عن شبرمه قال من شبرمه قال أكل لي أو قريب لي قال الحجة عن نفسك قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ولم ينكر عليه قوله لبيك عن شبرمه لكن بشرط يكون لبى عن نفسه أولا يعني يشترط إشتاط نفسك حج عن إنسان او يعتبر عنه ان يكون حج الحجة او العمر عن عن نفسه اولا أو لو ما كانت سنوى تقع هذه الحجة له هو نعم. سيد الخر لا هو نجم التلبية عن نفسه نعم يقول لبيك اللهم لبيك يقولش عن نفسه نعم قال رحمه الله تعالى والتلبية وطواف الخدوم وهو ايضا سنة أول ما يقضل إلى مكة ناوي حجا أو عمره فإنه يطلطف هذا السن أما إذا لم يكن ناوي حجا أو عمره هل يسد له الطواف لا الطواف هذا متعلق به بطواف الخدوم يعني متعلق به وإذا أراد أن يجلس في المسجد له أن يجلس ولكن يطلط الأول له أن يجلس يصلي ركعتين تعيد المسجد كأي مسجد ويجلس أما إذا أراد الطواف أنه يطوف إن شاء. لا طواف القدوم غير طواف العمر. يعني واحد مثلا طاف طواف القدوم هل له أن يصوف طواف هو أصل قونا بيأتي العمره بيطوف الطواف ناويا فيه طواف العمره لكن في الحج له أن يطوف طواف القدوم لكن لو ما طاف طواف القدوم وذهب مثلا الى عرفات مباشرة يوم ستعة طلع من بلده الى عرفات يسقط عنه طوالات الخطوم والمبيد بميناء ليلة التالية اليوم الثمانية النبي السلام ذهب يوم التغوية وهو يوم الثامن وسمي يوم التغوية لهم كانوا يروهون يحمون الماء على دوابهم من اجل ميناء ومستلقينها من السنة المبيد بميناء ليلة التالية هذا سنة بخلاف ليلة الحادي عشر والثاني عشر للم... للمتقدم والثالث عشر المتأخذ هذا واجب الأخير واجب وأما النبي تليل ال 3 فإنه سنة شو يسمى ف... ف... ف... من ذلك شخص أن القدوم هذا خاص بمتحجة مفردة؟ حتى لمن حجة متمتعين بجزء كله سنة معي قال الله تعالى والمبيت بمزدرفة وركعة الطواف المبيت بمزدرفة تنازى العلماء فيه فقال بعض علماء أنه رك كابن خزيمة رحمه الله وبعضهم قال أنه واجب هو قول الجمهور وبعضهم قال أنه مستحب ومنهم الشافعي والصواب أنه مزدرفة واجب ومن تركه عليه دم عليه أن يمسك شه دما ولا منقول اللي يترك واجب من واجبات الحج عليه دم يعني هذه الشاه لا يجوز أن يأكل هو منها ويسمى دم جبوان في دم التمتع فهذا دم شكران له أن يأكل منه بل يسن له أن يأكله منه شاء أما مثلا لو أخذ من ظفره أو شعري أو العطيبا وناسك شادا فإنه لا يأكل منها لأنها تجبر هذا الشيء إذا فعل محرما أو ترك واجبا يكون عليه دم فإذا ترك المميل المزدرفة ليلة العاشر الإنسان بعد ما ينتهي من عرطة هذا إلى يميل المزدرف إذا ترك هذا النبي يكون عليه يكون عليه دم يذبح وركعة الصواف وهذه سنة ومن السنة أن يصلي عند مقام إبراهيم لقول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصل ولكن إذا لم يتأثر له أن يصلي عند مقام من أجل الضحاء أو من أجل الطائفين يصلي بعيد ولا يؤذي الناس بعض الناس في الطواف مستحن جدا لا يوجد مكان ويأتي أمام كل الناس ويسأل هذا عنط هذا خطأ ربما مرت النساء من أمامه وعلى قول إن تكون صلاة غير صحيح بعض الماء يشتفل الحرم وبعضهم يقولون أن المرأة تفضل الصلاة حتى تفضل تمام هذا بعض الماء قالوا وأن المرأة لو مرت لكن ولكن أنا لا أعلم زينا من السنة الصحيحة المرفوعة لأن كلها غاية ما يكون أقوال بعضه ولماء الصحان والتبق أما أن السنة قال لأنه قال لا تصلي إلا إلى سترة في البخاري يقطع ثلاث صلاة المرء الكلب الأسود والحمار والمرأة الحائد لا <تصفيق> نعلم ما حسب هذا في ما احتحاله ولا ما حاله يعني ما في, ما يعني في بلغة أن لم يستمر قال لا يقبل الله صلاة رأة الحايد إلا بخمار والحائض لا تصلي النقص بالحائض هنا يعني بلغة المحيط وميكره هذا الحديث كما ذكر العلماء وركعت الطواف ومن السنة أن يقرأ فيها كل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله واحد م. في الثاني وينقرأ ما م. يعني ما من أي موسى وأنا ساء ويا يخطئ الإنسان يعني ممكن تقول حلف السجدة في الحرم ملايين تقول لي خوست آخذنا وإلا ثلاثاً سنة بعد سنة سنوات وإلا الحمد لله يأخذ الإنسان زي الأخ رفي هكذا ويكون العمود فيه. ويمر الناس إذا جاء ليركع أخر قليلا بقدر ركوعه أو بقدر سجوده ويحاول يخف في الصلاة حتى يخرج من الخلاف بين العلماء في وجوب السيطرة أو في استحبابها في هذا المكان. وفي قطع النساء لصلاةه ويبتعد في يبتعد بعيدا في أباك حضرين أباك إن الله أمامه ولا يجعله <تصفيق> لا <تصفيق> <رحمه> <تصفيق> هذا لا يدل على أن المرأة لقصرها رأما واستنع نفر هذا النص يعني عائشة جالثة وكانت تمد رجليها في الصحيح رضي الله عنها وتعتدت تقول والبيوت يومئذ ليس فيها مصابح يتخيل أن نصلي اللهم صلى <تصفيق> الله عليه وسلم تبعنا بيوتنا كم فلذين عندك يا عبد وفلها يبقى هو أن يقوم الليلة في غرفة ليس فيها مصابيع وعائشة تمد رجليها وإذا جاء ليجد لا يجد مكان لك أن تخيل هذه الغرف يعني كم رجلة عائشة كم طولها مهما قالت فكانت فتاة صغيرة رضي الله عنه إذا مدت رجليها لم يستطع النبي صنم أن يجد فكانت تقبل رجليه إذا إذا جاء اليسر ليه؟ آه تقبض رجليها إذا جاء اليسر وتعتاد تكلوة البيوت يومئذ عمائد ليس فيها ما صبيح صدي الله عليه، يعني نارة صبيح جمي أصبح يعني نارة آه يبقى ركعة الطوارس يصليها فحديثها عائشة ليس فيه دليل على أنها كانت تمر وإنما كانت جالسة يستطر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فما تكلموا في الاستطار بالمرأة يجوز لو انت قاعد وزوجتك قدامك وش السيده لو انك بتصلي عليا وتحور عليا على الصلاه علي دي لان عندما <تصفيق> صار كان مصطفى وعائشه جالسة وبين يدي عليه الصلاة والسلام اذا سجد قبلت سجده واذا وقف بخل الصلاه رضي الله عنه يبقى يجوز يجوز في في في, في. ولو سمى هذا المني عنه هو المرور, المرور. ليقطع الصلاة هو المرور أما كونها جالسة أمامه هذا لا يقطع الصلاة, يه. يه. الصلاة. من لا يقطع الصلاة لا يقطع الصلاة لا يقطع الصلاة لا إلى محلص لا ينظر بالكعب أما حديث النظر بالكعب وأنه عبادة الله نفسها نرى الكعبة عبادك كل هذا لا يصح في حديث غفوع الان لا يصح لا غيرها لا ولا في غيرها <سلطة> <سلطة> غيره. الكعبة هذه ما هي الا احجار كفاية لأحجار الارض المخالي عنه عمر <سلطة> قبل الحجر الاسد وقال والله شوف الانتفاع اني اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع معالم التوحيد توحيد حتى فين حتى فين حتى فين الحاجة كل مكان توحيد لازم توحيد توحيح إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رئيس رسول الله يقبلك لا قبلك إيش فليس لأحجار الكعبة أي ميزة ولذلك لا يجد استلام أستار الكعبة بعض الناس يتعلق بأستار الكعبة هذا خطأ بل هذا بدعة ليس من السنة ومفعلهم معاوية عن اشتهاء الملك لما قال ليس شيء من البيت مهجورا خالد ابن عباس ولكني رأيت رسول الله لا يستنم إلا هذين الرثين يمانويل أمسك معاوية خلاص انتعد القضية بقوله ولكني رأيت رسول الله لا يستنم إلا فين القضية معاوية هذا ملك كان ملكا رئيس مح هذا الكلام على سنتات القضية حتى وهو ملكة رب على رنج انتباع اشتقول لبقيتك رئيس كم نجأ ولا كم قرية خايف على الخيلة بتاعتك انت عتل من منقيامة ليحملوا اوزارهم ومن اوزار الذين يضلونهم بغير حل خايف عليه. خايف عليه. حسنا الله هذا الوضع حديث في <تصفيق> فضل الصلاة في نعم قبل قبل الله الله يعني عن فضله الصلاه لا ليس فضل فضل ما بين بيتي ومنبري بيتي وليس قبري ما القبر يا صح ما بين بيتي ومنبري روضه رياض الجنه خبر بفضلها نعم في فضله الصلاه فضل لا لا في فضل الصلاه شيء الا الف صلاه فقط و تعالى تعالى مثل ذلك <تصفيق> لا يجوز مزاحن فلا يزاحم من اجل سنة لا يزاحم لكن الحجر الاسود لو جبت تقبله او تلمسه البيض خلاله سبعه نظلم بعيد يعني تمسك واحد سبعه الدماغه في الجدار الكعبة عشان, عشان تستمعه الحجر تفعل محرما من اجل ان تصل الى مستحب لا يجوز ابدا لكن تعرض الواجبات قد ما اولاها هو صاحب النفع المتعدي على غيره وإذا تعارض مستحب مع الوادي يقدم قولاً واحداً للمهدوات ويطبق المستحب إذا الشيخ أسلام لديه سالة عظيمة جداً من آخر ما اللي فأظنه قبل وفاته بشهرين رحمه الله تسمى قاعدة نوانية صلى الله عليه وسلم شخص عزيه سالة العظيمة ألا من عصارة المشيخ أسلام وذكر فيها قولة لدينا رحمه الله لما رأى قوما يستحبون أن من رأى قوما يستحبون الجهر بالبسملة يجوز له أن،, أن يجهر إذا كان هذا سيؤدي إلى خلاف لا خلاف إن شاء الله منك شاء الله بمثال قواف القدوم في عمره نقول أن طواف القدوم كما قال أخذنا هذا يكون في الحال وأمر العمره فهو قد يعني هو حيثوص طواف إفاده صلاة العمر لا لا لا يصح العمر إلا بي. من العمر يخلص فيها أو من أو كانها نية الدخول في النسك والطوار وصل قالوا النبي مزدلفة وركعت وأيضا من السنة أن يقف عند أن يقف عند المش الحرام يدعو الله عز وجل وينصرف من مزدلفة والنبي عليه الصلاة والسلام اليوم الوحيد في حياته الذي صلى قبل الوقت هو يوم مزدلفة من أجل تفرغ لي للدعاء صلى الله عليه وسلم. ما يرى في الصحيح بنفس صحيح مسلم. صلى قبل وقت الفجر. مزدلفة. بمزدلفة. وهل واليصل هذا صلى الرسول ويصل. لكن صلى قبل الوقت. أليس من شروط صحة الصلاة دخولي دخول الوقت؟, الوقت نعم قبل الوقت نعم أحسن لله يدر قبل الوقت المعتاد وليس قبل الوقت يعني قبل دخول الوقت وإنما قبل الوقت يقول بعض الناس مثل ابن مسافر مثل حياتك بالطيارة الساعة الساعة من المصد الفجر الساعة 12 الله. اشياء خاطر ايه يقول الحاوصة الاسرائيليون بسا نفتاع ايه بعد فجر لأنه ننبه الناس ازينا فجر اللي باقي علينا صد الفجر في المطار صد الفجر هزينا في الطيار و هزينزل بعد شروق الشمس ساتة ملايك قال يعني انسان يسحب الناس في كلامة اشياء زي كده و يستطيع يقول له مباشرة ممكن يسحوه في الكلام يقول له ان شاء الله في اعطوا حاجة الفجر فين بعض الناس أنا فوجئت بعض الناس سائقين تكلمت معهم يعني يقول إنه يصلي مثلا مسافر قبل الظهر ليصلى أحد عشر بصل الدور في البيت بالله. ويصلي قصر كمان نه. في البيت يعني مسكتيه يصلي قبل خرو الوقت ويصلي في محل إقامته قصره ويصلي الظهر والعصر سو ويصلى الظهر مع الدنش يظن أنه جزء من الجماع قبل دخول وقت أحد الصلاة قال وركعة الطواف والمبيت بميناء المبيت بميناء تنادى العلماء أيضا في المبيت بميناء فقيل مستحب وقيل واجب والراجح أن المبيت بميناء في ليالي الحالي عشر والثاني عشر للثاني عشر المتعجل والثالث عشر المتأخر أنه الصواب أنه واجب ومن فاته من عليه دم ويتحقق المميد بماذا لبقاء أكثر الليل إذا بقى أكثر الليل بمنها فاتحقق له المميد وبعض الناس بعض الإخوة من الحرسان العبادة, العبادة يقول لك إيه أنا يا عم هي أنا الله عليك أن نرجع للأس أنا, أنا النهار نبعد سمك ونيجع على باللين نبعد فين نقول له ايه خير الهدي حجم الحج أين جلس محمد وجه الوصول حجي كم مرة ؟ مراهي مرضه هي مرضه وعمل ايه ؟ باقي ليله ونهاره في من ميناء إذا البقاء في ميناء بالنهار أفضل من الحرم الصلاة والحرم أفضل لأنه لو كان خيرا خل قلبه ما تقضوه في وجه كل مبتدئ وكل حزبي هل فعل ذلك رسول الله إذا فعله هو قائدنا هو, هو لكم مثلا بس لقد كان لكم في رسول الله قسوة الحفظ ما فعلوش خلاص ما يلزمناش اشتبعنا هل لها بعد هل فعل ذلك رسول الله نعم الدليل أهو كلام العلماء عليه أهو على العين وفأس. أما إذا لم يفعل فأس، ولو فعله من فعله لا قيمة له. نفس الشيء. نعم. هل أريد بمزدلفان؟ آه. أما إذا كان عنده عذر، يعني مريض، أو كان معه وليقة من النساء، إنه لا ينصرف إلا بعد هروب القمر. مسلم. الصواب غروب القمر وليس منتصف الليل، لأن القمر قد يغرب بعد منتصف الليل. لأن أسماء رضي الله عنه وكان عنها وكانت رائعة عمية قالت لي من معها هل غاب القمر؟ قال لها لا أو لا؟ قال هل غاب؟ قال لا. قال هل غاب القمر؟ قال نعم فانصرفت. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام للضعة. والمرضى أن ينصرفوا من مزدرفه قبل غروب القمر بعد عفوا بعد غروب القمر تمام أما غيرهم فإنه يبقى في مزدرفه الله جل وعلا قال اذ فذكر الله عند المشعل الحر وحينما ترى الإمام سبحان الله يومه يوم, يوم العيد في طبيعه مزدرفه في صلاة الفجر تراه يقرأ قول الله عز وجل عند المشعل الحر كأن القرآن نزل الآن انت في المكان اللي تتكلم عنه هذه الآية كأن القرآن نزل الآن على قلبك فتتأمل حينما نزلت هذه الآيات عن المسلمة استجاب لها صلى <تصفيق> الله عليه وسلم قال وطواف الوداع <تصفيق> وطواف الوداع أيضا متنازع فيه فصواب أن طواف الوداع واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأذن فيه إلا لعائشة فقالت علي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت بالبيت <تصفيق> الحاج إذا حاضق لا أن تنصر أنت بدون طواف الوداع بدون طواف الوداع وأيضاً الإنسان يجعل آخر عهده بالبيت البيت حتى يكون متشوقاً ومشوّقاً للرجوع إلى هذا المكان. يفول عليه السلام اجعلوا آخر عهديكم بالبيت الطوف. آخر عهده مسرف. آخر عهده يجعله طوف الوداع. ولذلك لو تأخر، مثلاً قاعد يشتري هذا من البيت الذي نقول له اليوم التالي نقول له ارجع طوف من جديد. لقوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهديكم بالبيت الطوار لكن لو كان هو مرتد بالخطاط والمعاد الساعة 8 فوجي نتوجي الساعة اثناش هني يقول له طوف ثاني لا نقول له خلاص يوجسيه كهذا لكن لو بيته قعد لي ومين ثلاثة نقول نبدأ ايه ارجع طوف من قريب لقوله عليه وسلم اجعلوا آخر عهديكم بالبيت الطوار قال ويتجرد عند الإحرام يعني من المخيط إذا أراد رجل إحرام فإنه ينزع المخيط ولكن مجاوزت مجاوزت الميقات وعليه منابس الإحرام هذا ليس منابس عليه منابس هذا أمر ويجب أما مجرد التجرد ولبس لداءين إزار ولداء إزار من أسفل الردأ من أعلى أبيضين فهذا من السنة ولذلك ولا لولا لو طاف بأي لبس أخضر أحمر أصفر أزرق أسود والذو هو اللي ما يذو يذو المهم الإزار وإزار والمقصود بالمخيط ليس الذي فيه خيط بعض من المخيط اللي هو فيه ايه طب كله فيه خيط ولكن المقصود بالمخيط هو المفصل المفصل على قد السر والسرويلات والفنين وومثل هذا الشيء وكل شيء تقص وطاقية وغيرها ولذلك لا يلبس السراويل ولو القصيرة بعض الناس يشتعد ويلبس السراويل القصيرة وإنما فقط أباح العلماء للطفل الصغير بس الحفاضة نسموه عندها البامبرز يجوز أن يلبسها صيانته لي للجانب <تصفيق> داع داع لا فسند يجوز يجوز نشتري لا ما لا عماه في ذلك يقول لا ما نشتري لا مطاط ريحه الوداع لكن الأفضل نجعل آخر شيء به لي الطراف لما تعلش قل وشيء بالشيء اللي اشتراه تمام لكن نجعل حاول يجتهد يجعل آخر شيء يسري هذا يجب كل شيء جاهز نفسه وآخر شيء يطوف ويمصر يبقى قلبه متعلقا بهذا بهذه عبادة قال وطواف الوداع وتجرب عند الإحرام يعني هذا التجرب عند الإحرام من السن أما مجاوزة الميقات متجردا بلداء وإزار هذا أمرا واجب لذلك تجاوز الميقات هو لابس المخيط نقول لو عليك عليك دم ينسو الشاه ولكن لو ما كانش ناوي حج أو حج ما كانش ناوي عمرا وبعدين نوى بعد الميقات سواج ماذا راح معنا وبعد الميقات حجلها بيطلب ماذا اتمل وخلاص انت كده كده موجود اتمل واخد لك عمرا لك الله اخد اجري فقال والله يا فكرة جويسة يقول له ايه على الجم والارجع المقام ارجع المقام لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لهن الناس صحيح هن لهن يعني المواقين لهن يعني من أراد الحج والعمرة من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دون المقام فمهله من حيث أنشأ يعني اللي عايش في مكة ومكانه يعني قبل الميقات من جهة مكة بحله من حيث أنشأ إلا العمراء هذا في الحج لأن إنسان في النسك لابد أن يجمع بين الحل والحرم هذا في الحج يقع ولا ما يقع؟ يقع ولذلك أي مكان أنت فيه لو أنت داخل الحرم ممكن تهل بالحج وأنت داخل الحرم؟ أه إذا هتطلع للمزدلفة، هتطلع العرفات، هتطلع المدينة، كل هذا خارج لي الحرم. أما في العمرة، ولو كنت من أهل مكة، لابد بد أن تخرج إلى أدنى الحل. وهل أدنى الحل هو التنعم بالذاب؟ لا. بعض الناس ينادى حتى لو من الجهة الأخرى المعاكسة، ما بعددنا؟ يروح لي لي؟ لي؟ نعم من حيث؟ لأنما الرسول أخذ عيشة التنعم لي. كان أقرب مكان له حينئذ هو التنعيم وليس التنعيم مقصودا لذاك ولكن المقصود يخرج أدنى الحلم لو كان عند من جاة الجعفانة يخرج عند الجعفان من جاة التنعيم أو عند التنعيم لأن التنعيم ليست خلال <تصفيق> بعض الناس الآن بخصا مصريين مع الأسف بل أظن أن التنعيم إلا التنعيم قلت لجيه رايح جايل ممكن يؤدي خمس أمراض فيه قلت لجيه مشمر مداخل ويتي ديا هو مش بيشاله بقى بيعمل يتعالك ويشتكي عشان 200 ريال مع السبب بتاع اللي ولو قعد في الحرم أحسن انك قاعد في الحرم يصلي حق ان هذه العمره اصلا متنازع فيه متنازع فيه بمشروعيه في هذه العمرات العمره الثاني اللي هي عمره العمره الثانيه مش العمره الثامنه وحاجه ثانيه انت عمره ثانيه غير خالص يعني ربط العباده بمكان معين لم يضبط الشرع او زمان معين لم يضبط الشرع بذلك ولذلك بعض الجماعات قال لك في ليله عيد الكريسماس طبعا الكلام ده زمان كده السنه دي دخلوا كل الناس الحي الحي الجمهور جماعة دخلوا جوا وجماعة قالت لا حرام احنا نقف نحرسهم بس يعني اللحى تحرس من برد الجماعة الجماعه اللي بيحلقهم قال لك نخش ايه جوه ونهنئ والصليب موجود واللي بره قال لك لا حرام نخش بس ايه نحرسهم هما جوه سبحان الله وكانوا من قبل يقولوا لعن الله الجباء وكاتبه وشاهديه زمان من زمان قوي قبل سنة بس كان حارس البنك حرام أكل وحرام شرب الآن نحرص يجب حمايتهم حال تأديتهم عبادتهم الكفريين سبحان من الله إن صدق خص الله خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص الله خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص Thank you